غير عمدين ترو لها ثم استوى على العرش وسخّر الشمس والقمر كلّه يجري لأجل مسمى يدبّر الأمر يفصّل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.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 الأرض قطع متجاورات وَإِنْ تَعْجَبْ فَاعْجَبْ قَوْلَهُمْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَاِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَ في السيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم البثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آسانا مُنذِرٌ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَلَوْ مَن جَاهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِضًا بِالنَّهَارِ لَغَمْعَقَتْ لَهُ مُعَقَّبَةٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وإذا أراد الله بقوم قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحاق له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاة إلا كباسط كفيه إلى الماء وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعه وكرهه وظلاله بالقلوب والأصال قل من ربك السماوات والأرض قل لله قل أفتد خذتم من دونه أولياء لَنَفْعًا وَلَا ضَرّ قُلْ هَل يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَل تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ تَجْعَلُونَ لِلَّهِ شُرَكَاءَ قَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقبرها فاحتمل السيل زبدا رافيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع حق والباطل فأما الزبب فيذاه جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسن، والذين لم يستجيبوا له لو أن له في الأرض جميعا ومثله معه لفتذوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكرون الألباب الذين يوفون بعبد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أي يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبوا بتغاض. والصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزق لهم سرّوا على نية ويدرّون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب داق. ومن صلح من آبادك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 يُنْزِلُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْضِ، وَفَرِحُوا بِحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا الأناب الذين آمنوا واتقوا إن القلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تقوى إن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوى لهم وحسن ما كذلك أرسلناك في أمتي خذ خلق من قبلها وما لتتلو لتتلوا لتتلوا عليهم الذي أُوحينا إليك وهم يُورون بالرحمة. جبالا او قطعت بالارض او كل ما به الموتى بل لله الامواج جميعا افلم ييئس الذين اامنوا ان لو يشاء الله لهدنا الناس جميعا ولا يذان الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه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 فكيف كان عقاب أَفَمَن غَوَى قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُهُم مِّنَ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 من تحتها الأنهار أكلها ذائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه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 أن نرسل من قبلك وجعلنا له. ك بعض الذين عندهم أون ترفينت فإنما عليك البلاء. كَرَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُونَ فَأَيُّ الْمُنْقَبِ الضَّاقَ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَمُو سَلَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عَيْنِ I'm